قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنين فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفه قالوا لا تخف ان ارسلنا الى قوم لوط وامراته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 تُرْسِلُ نُوحًا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتُهُ